عَوْوِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ ُكِته وَدذ أُز لَلَ جم بك ح وَدك بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر gül hq və Allahul-lezî refa's وَثَعَ السَّموَاتِ بِوييريامَدٍ تَرََ نَاثُم مَستَوَلَ النَّ شِ وَصَنْْ خَرج الشَّم سَوَلُ kul lim yajri li ajlim musamma yudabbir amran faspilu alayatil Allahul-lezî refa's رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر kul